Mmm. ويؤتون الذكاة وهم بالآخرة ومن الناس من يشتري له هو What in the أذل أنيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لهم. والعزيز الحكيم قال العلمون في ظلال مبين، ولقد أذينا لكم الحكمة. الله غني حميد ولقد آتينا لكم ما نالحكمته أشفر لله ولولا انهم امنوا وَوَصَّيْنَا <تصفيق> الْإِلْمِ وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم الي مرجعكم فأنبئكم بما كن تعملون يا بني إنها إن تكم الثقال من خردل فتكون في صفرة أو بي In my soul, ZANG EN 10. في مشيك واربض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألأ Aw law kana ومن كَفَرَ فَلَا نمتعهم قليلا ثم نضطوا Um... Oh. الحمد لله من أكثر في الأرض In for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 O ga je We gaan niet